بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين بارك سلما عن تجمعات معلتين شدشة شعبان شحن أربعة مئتين سلاسنا شواعتين هجرية كمون عسر سلستا مايو كل تشحن عسر شدشة ميلادي كتاب قصالي كتاب وصدا زلنا نعيش شيخ رحمه الله تعالى الدروس المهمة لعامة الأمة تبل مالتي مالتي زا خطاب أرستناتا أقدستي تمرتات نقل لنهزبتات زبلشم هيبوها الشيخ نباز رب رحمه وفعلا أقدستي زخونا درسينا نوسي لنا خب توحي جميل كامالتيو. الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء بارك مبل عسر تربعة درس مالتي نواقض الوضوء نوضونا زفرسو نقرات مالتي كمون مبطلات الوضوء نبله. نوضونا زفرسوا نقرات مالتي طبعا وضوء تفارسو تصلا... تأسالاتون تخوين الله تأسال الله مالتي سلذي كله بطهارة صلاة جتأسات سرسل الزخونة اذن نواقض الوضوء, الوضوء نوضونا سالنا نقرات كن حفزاً أبتكر كنوع إلّا كلاتنا كلّتنا مالسيو مالسيا أبوتات عديتات كم وين أحوات كلّها مالتي وهي ستة شدشتين وضوّنا زفر سلنا مالتي طبعا زي دليل اللو كالقرآن يكون كالحديث إذا شدّشت زياتن جن بحصر زبلا شخم نباز تقيس وين اللو رحمة الله الأول الخارج من السبيلين تقدمي تنوذنا تفرس اللو مالتيو بخلت من قد زوتك الكل أكرمكم الله شنت ما يخون بتحريز واتس قال كل أزن دحر واتسيو وظن أن تخون اللو مالتيو خارشوا إلا اللهم حمام زلو سلس البول زبله 10 شنتن بله ابساعات زي بخصالي اي شيء ما هذا ترتبوا بله شنت ما يكرمكم الله ازي سب ازي بارك الله فيكم انت يقبر مالتيو دخول الوقت وقت اتي ديري وقت صلاه المساء توك هاي صلاة المساء تو مالتيو لا تنتبتف زبل اشع حاتب نجاسه سلسله هنا وضوء يكبر كابسة ساعة تزقن تبت تبتيلو بزاي قدس حمام سلا زقانش سقلي يسجد صلاة ناتو دي ما بحمام مغنية راح تقولي إذا زين بزقاني ربي يشافيه تاني نكبر ما انتهى كبرالله مالتيو أبي ح mush وقت وضوح كبر يكبر لازم وضوح قبر تقولين وقاني كراجع سأل له وقت صلاة كم زعته؟ قيزين أي صلاة كم زا خمسة أخليه. أبزة ساعة تزي نتنت تبتز ولا شنت ما يا الله يا حسبا نجاس على سلة حريو وضو يكبر. كابزة حالي فوجن حمام زي برلو أبزة ساعة تزي انت بخلته من قد ي ناي كلك كمالت يو شنت ما يخون كلك انتحر. أبيلو استنجاعيرو أسريو وضو كبير يكبر. زيت قدام يتمالت يو. طبعا شنت شانتمايت راح يكونن أكرمكم الله بتي قداماي من قدي زخيد خيد بل إنما دك تبعتيو ما أنتي كم زيادة فائدة إلا حسبكم حسبكوها مالاتيو المني شورا ما يتبعتها واني خيدي بزي مالاتي ما هو ذو راح يكونن فريسو زلو بل كحسابه اللو نفسه مالاتي خمسة قوله نازين سعطان والمذي مذي دماني دم سمعت ندحر هذا حد عدوان كتحسبت أني حكام علتيه سمعت نجاري خلكا زغة ماذي نبلو مالتي اذا لك كم مش أنت مايو نجسي ومالتي أب ساعة تزين حسبوه كت النجاري مخا أني كم سمة سمعت ندحر عزوه تحسب كله أذي يخدو مالته نزخ حسبوه لكن كم فرماي تبعتها أيكونن كم مني أيكونن أنا أحب أبني نفسنا نفسناين أحب أبنينا لكن كمشنت ما أكرم كم الله ازي زي نزيزي وضوءنا يفرس أيوه والودي ودي الماني مستعب كا دخيم كا أبصراه علكاديو أب دخام هلخله علكا زي ودي زون خذا كاي بقى مدي والودي نجاسة لهم كم شن تماين حسبهم علتيو لكن كابهم كنحسب هاي كنا تايدا نودو ناترحى زفرزو أما ماني ودوت راح يكونان زفرسو بل إنما نفسناون كنحسب حسابي جب ما علتيو أما ده كن استيعاز من الكاتحوي أولا الحيض هاي سجيات ورحوا أربع زقات ما أزي حتى خابسهم يخون كاب صلاة تتوت بالمالتي، أكرمكم الله، أزي ناي ونادي ور... تعتري أمالتي، تتو مسبلا، أب شدش المعلتي، أب شواعت المعلتي، ويناقلين شوية كزاي دخل، كقدلوني خل، علمي مزي تنانستيو زيادة فلتو، تزقعت من مالتي، رنعوريان نبسن كأصابع قباع، والنفاس دماني، ناي حرص دم، أربعة مالت. يخدم إذا ماني نفاس نبلو إذا مسوداء دماني نبس انت حاسبا كسا قداء يقبئن مالتي كالعيتي قداميتي قدام طبعا تايلنا مالتيو بخلتين من قد قلكل زي قدكاش انت ما يقول قلكل كله زي وضو خمزة فرس اتخالعيتي الخارج الفاحش النجس من الجسد من الجسد كاب نبس ما زوتس راحش مات ببزح ببزح زوات سندحر قوينو امو خانتاي نجس نجاس هزو من الجسد ازن ما يفرسيو لكن ازن دحر بزيحو كم مقلي اكرمكم الله ازن دحر بزيحو وضوء نقبر لكن انتي ارجح اقول العلماء زلوا مالتيو دم مسفوحة زبلوم حرودات بالسحار ده زولد بنص كتاب الله عز وجل دم مسفوحا له ازي نجاسة اما القول الراجح كانتي الامام حسن البصري يقول مالتو ما زال المسلمون يصلون على دمائهم مسلمين دمهم كله صبروا نيرو منهم صحابه ابو قيع وعلوا ازي كلهم تاكلوا بولو دم نداخلهم كله دم نافس كله ابو قيع يسوق الدنيا. أبو لول عن مجوزين عمر محطاب طاعن مسجبرون دم فسيزم. لكن تاسلات كتصي لهم مع. إذا دليل يدللي بنا مالتيو مجرد دم وتصي الكفر على بيلكون. إلا كب نجاسة زخنة نجس زخنة بودع. بتن كل تقل كل تخير ز الدم ز. بتن كل ناي شنت ماين ناي كل كله. بو دم توصيو إذا صح. وناتبين اي نجاسه موطيه تزلل له معناته والا غير ما احنا فكن دا الف دم شويه قررت الى هكا وضوك لكن صحابة يفرس انت الرسول صلى الله عليه وسلم نغرو وضوكم فرسوه بلون لكن مش دم الرسول صلى الله عليه وسلم مش ولا بزع تخيدون كابتي محل نجاسه توتي صح كابتيه بوتان نجاسه توتي اما صرري لهن خابجز يد موتي وي اندات موصنا قبره كله وي كوالجتنا قبره كله كو كابسنا يد موتي ازي كله لودونا اي فرسوني طيب ثالثا زوال العقل بنوم او غيره كمون عقلنا خخي حنقولنا زغيب معاسم عدسب انتداء تتسللو حنقولو خيدو مالات اذا غزاب حنقولو زم الله سلو وضوغ قبر يبولو وضو يبولو ولا وضوغ يرتب لوضو يبولو مغنياته اذا حنقولو زي زيودو عزازو اللو نتي نواقض الوضو مغنياتو حدسب يمكن بازين ايكال زغو دو مالاتو خي تردو حنقولو ان دعمسو زيلا ابو قولو كفر سووين يخيل أكرمكم الله بقى انتا يخونا قالوا مالتي ازي حنقولنا ملو بملو خصاننا حلو وضونا قالوا خنبلتو غينا مالتي ازوين بمسر الله عطرح يكونن بنوم بدكاس ونمتسي مالتي ازي دكاس ازيقين عم نغدو كاس خلوات كازات تخيل مغنياته صحابة حدقوان الرسول صلى الله عليه وسلم السبعي هو تتسببهم العشاء نير طبعا تتسببهم تتسببهم فالصحابة عسون كساب زدنن كوينو بتخاص طرح تتخيصهم والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة قلت فهمهم دكسون يا رمالتي من تقيام الليل كتسون بقى المهم ازغلوا تتخيصهم كله الرسول صلى الله عليه وسلم ما يوم أسكيد أمهم نزم صحابة وضوكم فريسي يدكسكم سلسا حكم أي بالومن نمتاي تتاخيسم دا إمبر ملو بملو هلواتهم أتقول عم يقدوك أس أي بزي بس ماخنا تزي انتدى عم يقدوك أش كونو هلواتو تفيو وضوء خيداء نبل قل ملو بملو أراجع سنك ونن وضو كخد كان خيداء خيداء كأو كان وله زلنا بل إنما يمكن كي تردوا أكرمكم الله فسيخهون خير نمتاي اتحان قولوه مسيسا نحن سلازم نظن نايتر تاريزي معلسي وضوه احتمال كبير كيدا اخذك هون تخيل انت لا حاجة اتنايو قال اخاي تكادو تينايو انت اخبل والله هلوات ايه المساعي نبرا انكبل وضوء سلازم وضوه قبرا له ازي نوم ويدما اخماء هلوات كاد زا تفل سال حاجة السيب كيدا اردوه ابا اخدو خلوتا عن كيف دقا ترى اخا أب مرشَب أب مرشَب يجي نحن نبله واب إبنه ودقو بروس ودقو نبالمثلا ترى أخالوات تدفع أب جس ساعات زي وضو جرني رخي بالعكلي أب تحلوات تدفع له ساعات يمكن أنت خون خلص بزي فسيخون خل الأكرامكم الله إذا سل زخنة دكان سيخون حلوات كان مدفع كل زي نأتي وضو كاي فروسين وضو تفرسين ما صلاة اللهم قال يوم قن صبوك يركا خوف تيلكا دلتكا دكسو مني ولو صبوك يركا كوفي الكام كل خامالتي كوفي الكام كل خامالتي دكاس اند حربه زيحو خط زنبلي خامالتي يمكن ان تودغ تدلي ناب قدمي الدين ناب دي حري الدين ناب قولناها تدلي اب دي تجي زي ابتقى هزولو هلوات اللي حريد زي بالك خوينو. ده يسمعون الحركين كأغراض ولا مالتهم. وإنما أنت خوستو إلى حدث سب. تأوي رك. ترى أخا كروا إلى هاي سمعن مالتهم. أنت خوستو تقول كروا. زيس بزودو خيدا وناتو حمقولو خيدية بدو كاس مالتهم. حمقولو مسوي سنة حم. سلزي نايس بزى ودو كافري سا نقولو مالتهم. أما تخاص تقوينو يسمعون. ده تتخاس حلواته ملبوطه أي تفعل، ناي تقاسطه قلنا جن وضوء الا أي فرسة نبي ربعي مس الفرج باليد قبولا كان او دبرا من غير حائل ذا حفرتنا حزنا يا مالتي، مخا نحزه لنا بإذنا، ناي كد ميتخوننا يدحرج، حفرتنا ندحر حزنا مالتي، مخا من غير حائل بزي مكالا كلا بزي ما شفني تاخدنا همزلوا حزن يوم علتي زياء وضوءنا فرسة انزل ابو جانط قينو اوي اول لعنة كده قينوجن اجلس ساعات زي وضوءنا, أب... وضوءنا بقعتي عي فرستي اتزافر سلج مع معاسيو انتدى مباشرة تمزلوتي ادنا حزن يوم كده ولا جانط يقول له بادنا نحفرتنا ناي كدمت نحفرت ونايدعرفت حزنا، أبى الساعة تزي وضوءنا فريسي. قال يوم منهم لا، بشاوان دحر حزم، لا حتى بدون شاوان دحر حزم. حبتي خلاف وصلت وهاي نو مالتيو، انتدى نحفرته حزو حدس ب، المخاني بقتة بجوانتي وبيخذان زي كونس بقتة حزو، ناي كدمت حفرته ونايدعرفت ونا أبى الساعة تزي وضوء فريسا مالت. خامساً آكل لحم الإبل الثقاء قمل كنبلع زون يفرس زد ما نص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثقاء قمل اللي حر بلع ناسي وضوء نقبر دويل وقت حاجة صحابي نعم وضوء قبر إلى ما الثقاء تقل اللي حر إلو حتي توم هنشيته، هذا غوضو قبر، يلوم زيتار بدأ كا تاتفرز ده الله خبزن كل سقا سجاق ملئ، قال يوم ذيك هو القصة يتقسوس زي أعماله، حدوا أن صحابة أكبوا من يروم، حد جم قوم حدس فسيو، مسفل سو الرسول صلى الله عليه وسلم كفضل حواء عيد بقى كلهم كأبعات أكيبهم زلو سقاقمل بلي عميرهم بقى أنتم سقاقمل زبلعكم وضو جددوا وضو قباروا وضوكم فرساء وضو, فرسا وضو قباري لهم كلهم لهم ما يكون نحاد خيف أضحواه وقبلوا فلو إذا زي قصة زياء رواهمن بلوف زياء رواهمن زي باللاقصة موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم سندي بالله قصة الرسول صلى الله عليه وسلم حكم شر عند حر رئو مالتيو سقا يبلوني مش نتي كاتم وركي غيرو زنبارة هبكت نسب او تم ما ايعمل احدكم ان تكون في اصبح او قال في يده جمرة من النار انزعها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو تسعى زورك زياء زياء كواهر وغير نينار إذا تقدم كذلك نبنار كتبت حكايا لهم دربهم حتى تصحابي مو وصدام موني دحريو شدكات غنزب تتقوم لينهم والله رسول دربه دي العليل دي العليل دي الصحابي سلزي حدث من دحر تقاقس وغيره نيرم بقى نزي فاسيزو لوزن له لو نبينه قيرون وضوه كافره سامباله أما نزل خبرس ما شاء الله تبارك الله أنتم قمال زبلعكم كلكم وضوه قبروا بخورون تعمكم قبلوا دليهم لا سقاقمال وضوه آي فرسيني خبليهم دلي طيب إذا صحابي خماتيو سقاقمال تمالعنا وضوه آي فرسيني مسباله هو فرس يلما وضوه قبردو وضو مسباله هو وضوه قبر وضو يلما زي فرسان تتنبر لا اي فرسين يبلو نايتيل مساحتهتهم ت تخ... نايتيل مساحتهتهم كن الصحابه زي ان شئت هذا اللي هو وضوء اكبر الى امه اي يجددونه اما نا يغمل مسولم نعم هو وضوء اكبر الى امه ما له شدي شيتين نايمتشرشان الردة عن الاسلام حدث مسلم ليروا العاذ بالله كفره ابي سعاد زي اسلموا تمليسونا باسلمنا وضوء قبرنا نو ما لك. تقول الراجح مغناته كله تسرع فريسي كفر يحبذ جميع الأعمال. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لين عشرك تيش لا عملك ولا تكوننا من الخاسرين. كم تين صيام نصلاتنا حج نزكاة زفرسوا نكله صرعنا زفرسوا الزكفر هو زفرسو؟ نوذ نوذ نافرسي بزأزي أخي دم ما لك. سلازي والعياذ بالله ذي اب كفر ذي ثاني مالتيو انتان نكبرا له وضوخن بحاجي نكبرا له انت انت بسلمنا تمدسو مالتيو اعاذنا الله المسلمين من ذلك بالشيخ بن باز ربي خاب زيد احنا النا كفر ذي اب سلمنا ثاني بكفر مخال والله بالله لكن ربي هداه بو خلاقي زيد تمدسو ونز سلمنا عبد ساعه ذي قد ما 5 دقائق حموش دقيقه تقوم 10 لا كفركاد كل صلاة كافر يسجد حتى وضو كفر يسونوا ما لتي سلعزيزا شدش تزيئةا إن شاء الله حفزنا أبتكر كنا وعلن كابزين كنتن وضونا وضون عتفريسو صلاة ناون تفرس لزغنت إذا إن شدشنا تبتان زئا حدارة حفزنا أبتكر نوعلن ما لتكابزين نتأنق وضونا سلزافرسا ما لتيو رب سبحانه وتعالى فقر في الدين هابنا اللهم أرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرينا الباطل باطل وارزقنا الشنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فمضل أكتفي بهذا القدر تنينكم سنسمعكم وني جزاكم الله عني خير الجزاء لكم هذا وصل الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته